بسم الله الرحمن الرحيم إن فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا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 وَسَاءَتْ وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما 122. ورسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا 123. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا 124. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث كثوا على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله، فسيأتيه أجر عظيم. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أمورنا وأهلنا، فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم.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 وزين ذلك في قلوبكم وونتم ون السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض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 ولتكون آيةً للمؤمنين ويهديكم صراطاً مستقيماً وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها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 وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَغْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيُ مَعْكُوفًا أَنْ يَدْلُغَ مَحِلَّهُ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 وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤسكم ومقصين لا تخافون فعلم ما لم تعلمو فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهداوة ودين الحق ليظهره على الدين كله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 ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فَآزَرَهُ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغير بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما